بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطرر في ميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحجود العصب والريحان فبأي آلام يربك ما تكنبان خلق الإنسان من صلصال كلف خفار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آل يربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.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 ربك ما تكلبان ولو الجوار من في البحر كالأعمام فبأي آلاء ربكما تكلبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء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 نارٌ ونحاسٌ فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكلبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكلبان هذه جهنم التي يكلم بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكلبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكربان متكئين على فرح بطائنها من استبرق وجل الجنتين مدان فبأي آلاء ربكما تقلبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تقلبان كأنهم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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكربان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرة خضرهم وَأَرْقَرِينِ حسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ